يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 117. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 118. وتلك حدود الله 119. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 118. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 119. وأشهدوا ذوي عدل منه إنكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ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 119. ومن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن 117. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 118. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا